تفسير سوره المنافقون بسم الله الرحمن الرحيم الله اذا جاء اكل المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم ان كَلَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ مَرَّ كَيْكُ يَمَادَ نَبِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَافِقِينَ تَوَّحِيدًا وَحَيَّدًا وَمَرَّ كَنَّاه إِلَى رَسُولِ كِيَ اللَّهُ وَأُغِيَاه إِلَى رَسُولِ كِي سِ اللَّهُ وَهُو مَرَّ كَيَ إِنَّ أمََهُ جةَ فصدّ سَبَّ إهُ س أم كان يعملون بتَ رَت عيك ي شنجشاند بأن هم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون تاسل السوشيغي وحاقوا وعنيني كرميان عربك قلبك انا كقالو بيد قلوب توضن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 قاتلهم الله أنا يؤفكون هذا هذا أردت المرافقين تواد لي يا بيش الكوضة موقودة هذا يحضرنا وعد لقيسا هذا الكوضة وحاد سمود داد قبية تير تيريق لدي يعدنا كواسي وعدو ألا هل عدو إحقيا لطوفسا وَإذا قلَ لَهم تَعالَهُ يسستَفِ لَكمم رول الله لَؤوسَهُ وَورأيتَهُ يصُّونَ وَهُم مستَكبرِون مركَ الل عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين وإستمدن بيوهدات مدافو وإيدي سيدي أعديك لإمارنا بأ الله سبحانه وتعالى أو دمداف مايو محايا لي الله معنون يدد فاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزاء ان السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ مُنَافِقِينَ تُوَاقِعُهُمْ حُقُودٌ إِنْ كُنَّا رَسُولَكَ لَجَاءَكَ لَتَغَانَّ اللَّهُ أَيَسْكَلَ خَسْنَ دَ سَمَاوَات كَيَ ذُلْكَ سَيَشْءُ إلى المدينه ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون منافقون <تصفيق> تواكوا دهان مدينه ان قلنا وان كنا اودى لك شرف أدن الله <سؤال> بأيسك لأي رسولك يسايا مؤمنين تحصي أشيك ومنافقين تأموغا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سورة المنافقون ومدنيا كوي أتبن أيضا ديينك كوبان تيوان السورة دسدحي الحدنالي ترتيب قرآن كريمك سورة المنافقون وحيينوغا شاكينيسا منافقين تا اي حمان تودا اي شركوضا منافقين تو وحي شاكتان مؤمنين لكن حقيقة بين بينا ليا الهوز کا قالعا على دي حمان ايين مسلمين تلا دحجوغا نبغا عليه الصلاة والسلام واللوحة دي منافقين تو اهل النار ولم نار تماشا اوهو الله سبحانه وتعالى قلن ادا بها محمد صلى الله عليه وسلم حقا بانت يا افك معان سيدا صدرت ايها احب الله سبحانه وتعالى وحن او قد يا كو منافقين تا ان انو خلدن ان انو خلدن حقا بانت يا افك معال سنتك سيسو منافقين تو دول بين بدنهم بلن لهين اماننا لهين سيدا درت ايها احب اخلاق الدن وعاس لغا فغادو هذا وصلى صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله والسحب أجمعين يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولادكم ايكهم الخاسرون كوا حق رميو يا يدك شغل حولي يا عرورتي نحسك ليدي اساس فشنوا ومد خسارتي وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا 12. 13. 14. 15. 15. 15. 16. 16. 16. 17. 17. 17. Bihie mu mininta ja wahkamida ja viħiallahid unkuar za rekor intajseggerid ukui O marka sirahda rabbi ja mahaad dibi ja kurdegi ja jisimutada ja wahksada kajsta onka minna ja Allah, subhanahua, wa ta'ala vaddikon, fkeri, deta, tutimi, allah, uha, vaga, uha, vaga, vaga, vaga, vaga, vaga, vaga, vaga, vaga, vaga, ايوها لحب ايداهو حن قاداناينا ان ايسن ضرورتين يا خولهن سبب و حالن ان كفغن الله يرزكيسه اي قال لي عندي ضرورتين مالك ادو اي كمشغول انت عد الى سبحانه وتعالى وحيك مدهك و خسارك وحن كلو ايدان كان قاداناينا ان وحل صدقه استا غيرد كهور سيدد كوناكسن لوق ميد نقودو اون سببت الله سبحانه وتعالى ما سوقنا في ملائكات قال نسال الله يرزقني واياكم حسن الخاتمه هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين